أقسم سبحانه بوقت العصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي نقصان وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات